السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين فضيله الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يئس الشيطان من ان يعبده المصلون في جزيره العرب قوله عليه الصلاه والسلام حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يئس ان يعبده المصلون في جزيره في جزيرة العرب اي لما راى قوه الدين وسعه انتشاره وكثره اقبال الناس عليه و, و اعتناقهم له ودخولهم فيه لما رأى ذلك يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وهذا اليأس الذي وقع أو حصل منه عندما رأى انتشار الدين يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لا يعد بحد ذاته مانعا من وجود عبادة غير الله في جزيرة العرب هذا يأس وقع عند او وقع في, في إبليس أو حصل لإبليس عندما رأى شدة انتشار الدين وإقبال الناس عليه لكن هذا اليأس ليس بحد ذاته مانعا من وجود الشرك أو عودته لبعض المناطق في جزيرة العرب أو في بعض الأماكن ليس مانعا ولهذا جاءت أحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب كقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي خلصة وذي الخلصه صنم من الأسلام قال لا تقوم الساعة حتى تطرب الليات نساء دوس على ذي الخاصة صنم من الأسلام يعود ويعود النساء إلى عبادة من دون الله كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان وقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ومن سنن من كان قبلنا الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا قال ذلك على وجه التحذير فهذه دلائل واضحه وشواهد بينه وايضا واقع الناس يشهد لذلك واقع الناس يشهد لذلك تسمع الكلمات الشركية وترى الأفعال الشركية الناقلة من ملة الإسلام فإما أن يقال إن هذه الأعمال ليست شركا وتكون هذه مصادرة ومصادمة للنصوص الواضحة في بيان خطورة الشرك وشدة ضرره أو يقال انها شرك فيقال هذا شاهد من الواقع على أن هذه الأمور توجد وتحصل وبعض أهل الأهواء وأرباب الباطل يتعلقون بما تشابه من هذا الحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب يتعلقون بما تشابه من هذا الحديث ويتركون النصوص المحكمة البينه الواضحة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام صراحه وتنصيصا لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان ويقول صراحة لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخرصة نصوصه كما بينة واضحة ظاهرة الدلالة فيتركون هذه النصوص ويتعلقون بما تشابه عليهم من الحديث المتقدم وهذه طريقة أهل الزير قال الله سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله نعم احسن الله اليكم قل السائل ما وجه الجمع بين قولي تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامه ليس هناك تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقول الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وكذلك الحديث الذي أشار إليه السائل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها وذلك لأن الداعية إلى الضلال والباطل كان متسببا في وجود ذلك الباطل في هؤلاء فاستحق أن يحمل مثل أوزارهم كاملة لأنه كان سببا في وقوعهم في ذلك الباطل وكان داعية لهم لفعل ذلك الباطل فاستحق بذلك أن يحمل مع وزر نفسه أو زار من دعاهم إلى ذلك إلى قيام الساعة بمعنى لو أن رجلا اخترع بدعة مثلا في القرن الثالث الهجري اخترع في القرن الثالث الهجري وتلقاها عنه بعض تلاميذه وتلاميذه دعوا إلى تلك البدعه تلاميذهم وتلاميذهم دعوا أيضا إلى تلك البدعة تلاميذهم إلى قيام الساعة كل هذا الجيل وهذه الأجيال المؤسس الأول للبدعة والمخترع لها يأخذ أوزار هؤلاء وقد يكونون بالملايين يحمل وزرة وأوزار هؤلاء لأنه كان السبب في ذلك ولهذا قال الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ما يزرون وهذا يبين خطورة الشرك خطورة الدعوة إلى الباطل والضلال والشرك بالله وأن من كان داعيه إلى الباطل ذنبه وعقوبته عند الله عز وجل عظيمة لأنه يعاقب على أفعاله التي باشرها ويعاقب أيضا على الأفعال التي تسبب بفعلها وأعماله التي باشرها هو بنفسه تكتب عليه وأعماله التي أو الأعمال التي تولدت عن عن أعماله وعن دعوته تكتب عليه فالذي يكتب على الإنسان عمله الذي باشر بنفسه وأيضاً بعد مماته تستمر الكتابة بعد الممات تستمر الكتابة إما كتابه للإنسان أو كتابة عليه إذا كان داعيا للخير معلما للخير معلما للتوحيد للسنة للعبادة لل... بعدما مات كل ما تعلم إنسان من علوم تكتب له وأيضا داعيه الباطل بعدما ماته ولو بقرون كل ما أخذ الناس من الباطل واقترفوا من المحدثات التي أنشأها تكتب عليه ولهذا قال الله في, أو... في أوائل سورة ياسين قال الله سبحانه وتعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين قال نكتب ما قدموا وآثارهم أي ونكتب آثارهم فيكتب أمران الذي قدمه الإنسان وهي أعماله التي باشرها صلى صام تصدق تكتب أول عياذ بالله أشرك كفر كذب إلى غير ذلك من أعمال باطلة تكتب هذا هذا الذي قدم الإنسان يكتب وايضا يكتب الآثار وآثارهم قد قال أهل العلم المراد بالآثار أي الأعمال التي تتولد عن عمل الإنسان وتنشا عنها ويقد تكون آثار صالحه فتكتب للانسان وقد تكون اثار سيئه فتكتب على الانسان وانصح بقراءه ما كتبه العلامه المفسر عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه ذكر كلاما عظيما نافعا في معنى قوله واثارهم نعم حسنا الله اليكم سائل يقول هل يشرع الخوف من الشرك نعم بل يجب الخوف من الشرك بل يجب ان يكون الخوف من الشرك في قلب الانسان اشد شيء يخافه يجب ان يكون الخوف في قلب الانسان من الشرك اشد من الخوف من اي شيء آخر وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك فأشد شيء ينبغي على الإنسان أن يخافه وأن يحذر منه الشرك بالله سبحانه وتعالى وقد جاء في القرآن في دعوة إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده قال في دعائه وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام خاف على نفسه من الشرك فدع الله أن يجنبه إياه وأن يباعده منه ولهذا قال بعض السلف وهو إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأدب المفرد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل الا يقتضي هذا خوفا من الشرك قال الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل لو مرت نمله من جوارك وانت جالس ما تشعر بها ولا تسمع لا ولا تسمع لها صوت دبيب قال الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل فقال أحد الصحابه لي اليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق قال الشرك فيكم أخف من دبيب النمل أولى أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير قلنا بلى يا رسول الله قال تقولون اللهم إنا إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هذه دعوة عظيمة يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ومر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وإمام الموحدين كان كل يوم إذا أصبح وإذا أمس يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومما يوجب الخوف من الشرك أن من مات عليه لا مطمع له في مغفرة الله أبدا لا مطمع له في مغفرة الله أبدا قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ليس للمشرك إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها هذا من أعظم ما يجعل الإنسان يخاف من الشرك والخوف من الشرك يولد في العبد حذر منه ومباعده منه وَمُجَانَبَ لَهُ وَاجْنُبْنِي أي اجعلني في جانب بعيد عن الشرك ولا يقول وجنبني أي اجعلني في جانب بعيد عن الشرك إلا من أدرك خطورة الشرك وعظم جرمه نعم قوله عليه الصلاة والسلام دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب ربما يأتي بيان لهذا الحديث في لقاء الغد عند التمثيل المصنب بقوله رحمه الله تعالى كذبح لغير الله فقد يفعل الإنسان أمرا يؤد في بعض المفاهيم تافيا ليس بسيء، لكنه يخلد بسببه في النار ذباب ذبحه لغير الله فدخل النار مخلدا فيها فكيف بمن يذبح شاة سمينة أو ناقة كوماء يتقرب بها إلى صنم أو ضريح أو غير ذلك حسن الله إليكم هذا سهل يقول هل يجوز القراءة في الكتب التي لا نعرف عقيدة أصحابها الدين أثمن شيء على الإنسان وإذا خاطر الإنسان بشيء لا يخاطر بدينه ولهذا قراءة العقيدة ومعرفة أصول الدين وقواعد الشريعة إنما تؤخذ عن أهل العلم المحققين المؤتمنين أما أرباب الأهواء أصحاب الباطل وأصحاب البدع هؤلاء قد يقرأ لهم الإنسان فيلبسوا عليه دينه ويوقعوه في الشبهات بينما إذا أخذ دينه من أهل العلم الراسخين وأئمته المحققين سلم له دينه واستقام بإذن الله تبارك وتعالى والفارق بين العالم المحقق وصاحب الهوى أن العالم المحقق معظم للنصوص ويصدر عنها ويعول عليها ولا يذكر شيئا من كلام إلا استدل بالنصوص وعول عليها نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا نعتقد كذا لقول صلى الله عليه وسلم كذا يحرم كذا لقول الله تعالى كذا يحرم كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا هذه طريقة آل العلم الراسخين المحققين ينطلقون من الكتاب والسنة أما أصحاب الأهواء فلهم طرائق أخرى في الاستدلال فمنهم من يستدل بعقله ومنهم من يستدل بتجربته ومنهم من يستدل بمنامات يراها أو حكايات يخترعها أو قصص ينشئه أو تجارب يدعيها أو ذوق يزعمه يقول هذا جربناه بالذوق وعرفناه بالذوق أو نحو ذلك اما صاحب الحق وصاحب الهدى فانما يصدر من كتاب الله ويعول على كتاب الله عز وجل فهذه علامه فارقه بين دعاه الحق ودعاه الباطل دعاه الحق عندما يصنف الكتاب يبوب الابواب ويجمع الأدلة والنصوص وان تكلم يكون كلامه في حدود بيان المعنى وايضاحه اما دعاه الباطل فعلومهم وعقائدهم مبنية على مصادر وطرائق أخرى في الاستدلال جرتهم إلى انواع من الباطل وصنوف من الضلال ومن نهل من المورد الاول وجد بقية الموارد كديرة. من نهل من المورد الأول كتاب السنة يدرك فساد هذه المصادر أما الذي نشأ على تلك المصادر ولم ينهل من المورد, المورد الأول لا يحس بالكدوره التي في تلك المصادر لو لأن شخصا منذ نشأ ليس عنده إلا ما غير صافي. لا ليس عنده إلا ما غير صافي. ولم يرى إلا هذا الماء الغير الصافي. لا يحس بكدوره الماء إلا إذا رأى الماء الصافي النقي. إذا رأى الماء الصافي النقي يقول سبحان الله ويني من زمان وأنا أكوع من هذا الماء غير الصافي وأتضرر. فلا يحس بالكدور إلا من ينهل من المعين الصافي فمن نهل من المورد الأول وجد بقية المصادر كدرة من أكرمه الله عز وجل بالتعوين على الكتاب والسنة والاعتماد عليهما والتلقي منهما والصدور عنهما يدرك ما تكون به السعادة والفلاح في الدنيا والاخره ويسلم من طرائق أهل الضلال وسبل أهل الباطل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين